بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب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 كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوَّه ونفَخ فيهم روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 أيومكم هذا إن نسيناكم ودوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُس الجدا خرُس الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلَفُونَ أو لم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأفسهم أ